التسجيل السابع استمع إلى الجمل ثم أعدها ألف قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام باء ديننا دين الوحدانية تأ مخلصين له الدين، فا لا يعبدون معه أحدا.